السؤال رقم سبعتاش من بين هذه الملسقات الثلاثة ما هي الملسقة التي تدل على مادة منقولة في حالة ساخنة؟ ألف رقم واحد با رقم اثنين جيم رقم ثلاثة أعيد من بين هذه الملسقات الثلاثة